وروا مسلم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد